قاسين تلك آيَاتُ الْقُرْآنِ وكتاب مبين هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ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 إذ قال موسى لأهلي إني آنستنا نارا آتيكم منها بخبر سأتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون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 وَجَحَدُوا بِهَا واستيقنتها أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ من عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ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 وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدى هدى أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو, لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبا بنبا يقين إِنِّي وجدت مْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وجدتها وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ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 اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي الي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه باسم الله الرحمن الرحيم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 قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك واني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل ان يرتد إليك طرفك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 قالت رب اني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله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 وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ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 قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير ان يشركون أَمَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم من السماء ماء أَنفَعَ به بِهِ ذات بِهِ حَدَائِقَ كان بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تنبتوا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 فالاکثرهم لا يعلمون ان يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء او يجعلكم خلفاء الارض الاله مع الله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 قال الذين كفروا اذا كنا ترابا و ابانا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن و من قبل ان هذا الا اساطير الاولين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 in het kader van de kerk de kerk van de de kerk van de kerk van de kerk van إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينَ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْ مُدْبِرِينَ وَمَا أَنتَ بِهَادِ الْعُمْيَ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم, تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوَجَنْ ممن يكذب يُكْذِبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ حتى حَتَّى إِذَا جاءوا قال قَالَ أَكْذَبَتُ بِآيَاتِي وَلَمْ بها بِهَا عِلْمًا وَلَمْ كنتم بِهَا عِلْمًا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين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 انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرْت ان اكون من المسلمين وان اتلو القران فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُذِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ